بوك تو كاتوريس داشمت أشتواني ثمانية وأربعون أنشطة العطلات أنشطة العطلات أربا بلوديميس هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ تن galima هل تمكن فيه السباحه؟ ارتن نپووینگا ماوديتيس؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ Ar čia galimais numuotiskeitti nuo sauėis hel jumkinų hunna isi žarų įvalą šamsyje hel jumkin hunę isi žar maą šmsyją isti galima numuotis langstoąje paplūdyųėdę hel jumkinų hunę isi هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Аш أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. Аш أحب أن أخطص. أحب أن أغطس أحنوريتيو پلاوkti vandens أحب أن أتزلج على الماء أحب أن أتزلج على الماء هل galima smuoti هل يمكن استئجار زلاجات الموج هل يمكن استئجار زلاجة الموج ار galima isinuomoti narimų هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ ار galima isinuomoti vandens هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ اشتك انا مجرد مبتدئ انا مجرد مبتدئ اشته سوغي بوفيدوتينيشكي انا في مستوى وسط انا في مستوى وسط اش ابيتاو نسيمانو التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا كوري راسك لجوكالتوهس؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ أرجوك تو تري بسيميس بسيموسيس هل معك زلاجات السكي؟ هل معك زلاجات السكي؟ Ar gėtu turi pasėmęs pasėmumusis slidžių batus? Hal ma'ka hizā' iskī? Hal ma'ka hizā'